فقبل طاعتهم ورضوا عنه بما أعطاهم من ثوابه العظيم وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ما كثين فيها أبدا ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم هذه آية عظيمة تبهج النفس وتدفع الإنسان إلى العمل وربنا جل جلاله لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول وما أعد لهم من الثواب بين أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم وهي منازل السابقين الأولين فعقب بذكر القدوة الصالحة والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصر في سبيل الله لأجل أن يحتذي المؤمنون ولأجل أن يحتذي أصحاب الهمة والصلاح حذوهم وكذلك لأجل أن لا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالمدينة وحواليها وبواديها عن ذكر أفضل الأقسام تنويها بشأنهم وأيضا هذا فيه تنشيط للهمم في أن يأخذ الإنسان بأعلى النماذج تقربا إلى الله ولذلك جاء عن الإمام مالك وعن الإمام أبي حنيفة ان أن سير القوم أحب إليهم من كثير من الفقه حتى يطرأ الإنسان سيرهم ليحتذي احدهم فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أي وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا المسلمين أولا إلى الإيمان من الذين تركوا قومهم وفارقوا أوطانهم وقدموا الله ورسوله على كل شيء ومن اهل المدينه الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم على الكافرين واووا اصحابه المهاجرين وتامل في هذه الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين فهي للتبيين أي والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصارا نعم والانسان حينما يقرأ يتفكر الأعمال حتى يسير على هذه الطرائق وربنا جل جلاله قد ذكرهم في مواطن كثيره منها قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون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 ولذلك أحد التابعين قال لأنس بن مالك أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله قال بل سمانا الله عز وجل ولذلك هذا الاسم هو اسم إسلامي فبالمنائق الانصار أن الله هو سماهم بهذا الاسم العظيم لمكان نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان طبعا لما ذكر الصحابة في هذا لم يذكر هذا الأمر والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان وهذه فيه تسچية عظيمة للصحابة والذين اتبعوهم بإحسان أي والتابعون للسابقين من المهاجرين والأنصار الذين سلكوا طريقهم المستقيم في الإيمان والعمل الصالح، وهذه تشمل بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين. والذالك على المؤمنين اليوم أن يطبقوا ويتصفوا بما كان عليه الأنصار من الكرب مع المؤمنين وإيثارهم على أنفسهم. ولذلك ربنا جل جلاله قال على نحو هذه الآية والذين اتبعوه بإحسان قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ولذلك نحن حينما نبدأ بدرس أو تعريف الكتاب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم نحمد الله تعالى عموما وعلى هذه النعمة خصوصا ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا عن الله تعالى الكتاب والسنة ثم نترضى عن الصحابة والتابعين لأنهم هم الذين بلغوا لنا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي الله عن الصحابة السابقين والتابعين لهم بإحسان لما أطاعوه ورضوهم عن الله لما أنعم عليهم في الدنيا وأثابهم في الآخرة ولذلك الصبر والرضا والشكر هذه مقامات ينبغي على العبد أن يراقب نفسه بها دواما وربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال تعالى وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أي وهي الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان جنات في الدار الآخرة تجري تحت أشجارها وغرفها وقصورها الأنهار وهذا أجمل المناظر الماء مع الشجر خالدين فيها أبدا اي لابثين فيها على الدوام بالانتهاء الذي ينعم بشيء من حطام الدنيا يخشى عليه أن يذهب ولا نعيم الاخره يبقى لا يذهب خالدين فيها أبدا أي بثين فيها على الدوام بلا فلا يموتون فيها ولا عنها ينتقلون ولا تبيد هذه الجنة التي أعدها الله تعالى ثم بين ربنا هذا الفوز فقال ذلك الفوز العظيم أي بخوز الجنة والخلود فيها أعظم فوز يحصل به كل مرغوب ويندفع به كل مهذور والإنسان قد يفوز بشيء من حطام الدنيا بهذه الدنيا الفانية ولكن الله سبحانه وتعالى بين أن الفوز الحقيقي هو الفوز يوم القيامة وذات الإنسان يسعى يسعى لأجل تحصيل العمل الصالح للدار الآخرة وينبغي على الإنسان أن لا يقصر في شيء من العمل الصالح ابدا ثم قال الله تعالى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 أقاموا على النفاق وثبتوا عليه لا تعلمهم أيها الرسول، الله هو الذي يعلمهم سيعذبهم الله مرتين مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم ومر في الآخر بعذاب القبر طبعا هذا التفسير الاخوه في المختصر على أحد القولين ونحن نرى أن عذاب القبر هو عذاب الدنيا وأن العذاب الآخر هو عذاب يوم القيامة ثم يردون إلى يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار وتأمل هنا في قوله مردوا على النفاق أي عتوا فيه ومرنوا عليه وأصل مرد يدل على تجريد الشيء من قشره أو ما يعلوه من شعره وأصل المرود الملامسة ومنه حينما نقول صرفا ممرد ونقول أيضا غلام أمرد وذا قلنا على أرض بانها مرداء هي الرمل التي لا تنبت شيئا كأن من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت إليه بقي كما كان على صفته من غير حدوث تغير منه البت ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتفع من صايح الآخرين وإرشاداتهم إذا في هذه الآية ربنا جل جلاله لما بعد أن بين حال كمله المؤمنين كلهم قف عليه بذكر مرضة المنافقين من أهل البدو والحضر وعطفهم عليهم من باب عطف الضد على ضد ونحن نعلم بأن القرآن مثاني إذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال غيرهم لاجل أن يقتدي المرء بالمؤمنين ويحذر الإنسان الكافرين قال وَمَمَّنْ حولكم من الاعراب منافقون أي ومن سكان البواد الذين حول مدينتكم أيها المسلمون منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق أي من أهل المدينة النبوية منافقون تمرنوا على النفاق حتى صار سجية لهم ومهرو في إتقانه فلا يشعر به كل أحد واستمروا عليه ولم يتوب ثم بين الله تعالى فضله على نبيه فقال لا تعلمهم أي لا تعلمهم يا محمد لا تعلم نفاق هؤلاء المرض من المنافقين ولكن نحن نعلمهم أي وأثيري ضمير التعظيم لعظمة الله تعالى سنعذبهم مرتين أي سنعذب هؤلاء الذين مرضوا على النفاق في الدنيا في القبر وفي الآخرة أي يوم القيامة أي يوم القيامة ثم يردون إلى عذاب عظيم أي ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيبهم مرتين إلى عذاب عظيم في نار جهنم كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ومن اهل المدينه قوم اخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر فاقروا على انفسهم بانهم لم يكن لهم عذر ولم ياتوا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 لما بين الله تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزو رغبة عن الغزو وتكذيبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكا بما جاء به شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الدعة والراحة مع كونهم مؤمنين مصدقين بالحق لهم أعمال صالحة سابقه فقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أي وقوم آخرون أقروا بذنوبهم بتخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك جمعوا عملا صالحا بالتوبة وغيرها من الطاعات وعملا سيئا بالتخلف عن الجهاد ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المعاصي والسيئات ولذلك جاء في الصحيح من حديث سامر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا فانتهينا الى مدينه مبنيه بلبن ذهب بلبن ذهب ولبن فض فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما انت راين وشطر كاقبح ما انت راين قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال أما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه ولذلك أيها الإخوة دل هذا الحديث على أن العمل الصالح في الدنيا يزين وجه صاحبه يوم القيامة كما إنه لا يخفى على أحد تزينه لوجه صاحبه في الدنيا فيظهر في وجه المؤمن نور العبادة وهو جالس بين الخلق قال الله تعالى عن هؤلاء عسى الله ان يتوب عليهم أي سيقبل الله توبة أولئك الذين اعترفوا بذنوبهم. ثم علل ربنا ذلك بقوله إن الله غفور رحيم أي إن الله غفور يستر ذنوب من تاب إليه ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها رحيم بهم فلا يعذبهم بها وتأمل أخي الكريم قول الله تعالى في منة عظيمة علينا أن لا ننساها ليل نهار وصباح مساء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 ربنا وأدخلهم, ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تقس السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فأما الأخير الكريم أن الله سبحانه وتعالى له ملائجة يدعون للمؤمنين ومما يدعون به أن الله سبحانه وتعالى يقين السيئات فكيف يتجرأ الإنسان على الحرام فيقع فيه والملائكة تشفق على المؤمنين فتدعو الله أن يقيهم السيئات لأن السيئات جراحات فيبقى على الإنسان أن يحذر غاية الحذر من الدنوب والمعاصي وان يراقب نفسه ونملأ وقته بالطاعات حتى لا يقع في المحرمات فإن هذه الذنوب مهلكة تهلك الإنسان ثم قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع علي خذ أيها الرسول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 عن تخلفهم عن غزو ثبوت وهم اقروا بأن السبب الموجب لذلك التخلف هو حبهم للدنيا وحبهم للمال والنفوس مجبولة على حب الدنيا وعلى حب المال وايضا على شدة حرصهم على صونها من الإنفاق وربنا جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بما يظهر صحة قولهم في ادعاء هذه التوبة والنظامة وهو الأمر بإخراج الزكة وأيضا من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات وكان التخلف عن الغزو مشتملا على امرين هما عدم المشاركة في الجهاد وعدم انفاق المال في الجهاد ياتي هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين بالمال ولذلك ايها الاخوه ما لا يدرك كله لا يترك كله ولا جله فربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي خذ يا محمد من أموال المسلمين صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم ومن دنس المعاصي ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فالصدقه سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد فالمال محبوب على النفوس كما قال تعالى لن تنادوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمرء لا يدفعه إلا لمحبته لربه فمحبة الرب في قلب المؤمن أعظم من محبة المال قال وتزكيهم بها أي وتنمي أموالهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وفي ثوابهم الدنيوي وثوابهم الاخروي ثم أمر الله نبيه بأمر آفق قال وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم أي ودعوا يا محمد للمسلمين عند أخذك صدقاتهم لأن دعاءك لهم طمأنين وراحة لقلوبهم البخاري علينا وعليه رحمة الله بوا باب صلاه الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم هكذا بابا البخاري ثم ساق حديث عبد الله النبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي طبعا طبعاً آل من اهله وقرابته نعم ولذلك هذا الحديث يدل على فضيلة الصدقة وأنها من أسباب رحمة الله بالعباد ومغفرته لهم وأيضاً من الأمور المستحبة للإمام لا تاهم يصدق أن تصدق يدعو له بأن يتقبل الله صدقته وعليه أن يترحم عليه وأن يستغفر له وأيضا من الآداب العظيمة التي حث عليها الشرع الإسلام الحنيف أن يلطر الإنسان الحب والمودة لإخوانه المؤمنين خصوصا الذين يكثرون طاعة الله تعالى وفي هذا حث على الزيادة في الأعمال الصالحة وترغيب غيره أن يتنافس في فعل الباقيات الصالحات التي تبقى في الدنيا والآخرى ثم قال تعالى والله سميع عليم أي والله سميع لأقوال عباده مجيب لدعائهم ومن ذلك سماعه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليم بنياتهم وأحوالهم ويجازيهم بحسب أعمالهم ولدارك ربنا قال الم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم فربنا يأخذ الصدقات وينميها لأصحابها ثم قال الله تعالى ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والثائبون الى الله أن الله يقبل توبة من عباده التائبين عليه وأنه يقبل الصدقات، وهو غني عنها. وهذا طبعا من رحمة الله إخوان أن الله يعطي العبد ثم يثيبه في نفقته. وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها ويثيب المتصدق على صدقته وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم وذلك لما تأتي إلى هذه الآية الكريمة وتتأمل أن الله سبحانه وتعالى حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم تصدقوا وهناك لم يذكر الا قوله عسى الله ان يتوب عليهم وما كان ذلك صريحا في قبيل في قبول التوبه ذكر في هذه الايه انه يقبل التوبه وانه ياخذ الصدقات وفي هذا ترغيب من لم يتب في التوبه وترغيب لكل العصاه في التوبه وطاعه الله تعالى فقال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أي ألم يعلم أن الله وحده هو الذي يقبل التوبة من التائب ويقبل الصدقات من عباده حينما تكون طيبة خالصة لله تعالى وهذا أمر لا بد منه فالمال تسأل عن أخذه وتسأل عن مضيه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 الحديث قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك إذا ربنا جل جلاله طيب لا يقبل إلا الطيب وتأمل فيه فأخوتي متاءة الآية وأن الله هو التواب الرحيم أي وأيضا ألم يعلم أن الله كثير التوبة عن عباده ويغفو عن تاب إليه حتى لو تكرر منه الذنب مرارا فربنا واسع الرحمة للتائبين فلا يعاقبهم بل يثيبهم سبحانه وتعالى طبعا إذا صدقت التوبة وربنا جل جلاله يتوب على عباده ثم قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وقل ايها الرسول هؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين عن ذنبهم اجبروا ضرر ما فاتكم واخلصوا اعمالكم لله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 وترغيب في هذا العمل الصالح. وتأمل المناسبة لما قال: ألم يعلم أن الله يقبل التوبة الذي هو في قوة إخبارهم بأن الله يقبل التوبة؟ وكانت التوبة ترفع المؤاخذ بما مضى. أمروا بالعمل الصالح عقب الإعلام بقبول التوبة. لأنه لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء بالتوبة والعبودية إلى مراتب الكمال لأجل أن يلحقوا بالذين سبقوهم وذلك لا يكون إلا بالزيادة من الأعمال الصالحة لجبر ما فات من الأوقات التي كانت حقيقه بأن تعمر بالحسنات لكنها عمرت بالسيئات فينبغي الإسلام أن يتوب وأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى يستدرك ما فات ولأجل أن يكون قدوة بحاله وبمقاله قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهذه كثير من الناس يظنون أنه هو العمل الدنيا لكن ما به العمل الذي يقصد به وجه الله فربنا يراه ويثيب عليه والذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم ولذا كان يمدحهم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ويمدح الصحابة وهكذا وأيضا المؤمنون يقتدون بالعامل حتى كان بعض السلف اذا رؤية ذكر الله أي وقل يا محمد اعملوا فسيرى الله أعمالكم كلها ظاهرها وخفيها فيجازيكم عليها ويرى رسول الله والمؤمنون ما يطيعهم الله عليه منها فيشهدون عليكم بالخير أو الشر ولذلك شهادة المؤمنين مهمة جاء من حديث أنس قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في الأرض ولذلك ان شهداء الله في الأرض هم عباد الله المؤمنين الذين اخلصوا لله وتمسكوا بشرعه وذلك لأن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم كان موجها للصحابة فينبغي على الإنسان أن يقتدي بالصحابة قال ستردون إلى عالم الغيب والشهادة وهذا الرجوع الى الله والوقوف بين يدي الله ينبغي على الإنسان أن لا ينساه أبدا وعلى الإنسان أن يستذكر هذا فعلا وتركه وحينما يصبر يصبر على أهله يصبر على جيرانه يصبر على الطاع يصبر على المقدورات المولمة وهكذا يحتسب الإنسان في كل عمل لأنه سيلقى الله فاحرص على لقاء الله بعملك الصالح وبصبرك ومن أعظم الصبر الصبر على الهوى والصبر على ترك السيئات إذا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة أي وقل يا محمد وسترجعون يوم القيامة إلى الله الذي يعلم ما غاب وما يشاهد فيعلم صرائركم وعلانيتكم لا يخفى عليه شيء من أموركم كما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وربنا قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيخبركم الله يومئذ بما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر ويجازيكم عليه كما قال الله تعالى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدر والايات في هذا كثيره ثم قال تعالى واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخر لم يكن لهم عذر فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم يحكم فيهم بما يشاء إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا ليه وإما أن يتوب عليهم ان تابوا والله عليم بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه حكيم في شرعه وتدبيره وهؤلاء هم مرار بن الربيع وعكعب بن مالك وهلال بن اميه وهذه الايه الكريمه واخرون مرجون لامر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم ربنا جل جلاله ذكر فريق آخر عطف خبره على خبر الفريق الآخرين والفرق لا يعني الفريق قال آخرون الذين قد ذكروا والمراد بهؤلاء من بقي من المخلفين لم يتب, لم يتب الله عليه وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما شاء وفي ذلك حكمة حتى يكون هؤلاء قدوة لمن يأتي بعدهم قالوا آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أي ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون مؤخر حكمهم إلى أن يقضي الله فيهم بما شاء إما أن يعذبهم بذنوبهم وإما أن يوفقهم للتوبة فيتوب عليهم والله عليم حكيم أي والله عليم بكل شيء ومن ذلك علمه بأحوال هذا الفريق ونياته وبما يستحقونه من عقوبة أو عفو حكيم في حكمه فيهم وفي جميع أقواله وأفعاله فيضع كل شيء في موضعه اللائق ولذلك هذه الأشياء الإنسان في حياته تكون لديه ذنوب والإنسان لما يطلع على سيرة هؤلاء يختار الطريق الذي يقربه إلى ربه الأخوة في مركز تفسير في فواعد هذه الصفحة ذكروا أربع ثوان.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 وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الافات هذه الفوائد ذكرها الاخوه ويمكن أن يزاد عليها اولا يؤخذ من قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان أنه لا يكتفى بمجرد الدعوة في اتباع الصحابه الكرام بل يجب أن يكون المتبع محسنا بأداء الفرائض واجتناب المحارم وهذا مقصد مهم عند ذكر سير السابق إذن النجاح هي في الإخلاص لله والإحسان في مراقبة الله تعالى ثانيا في الآية إرشاد الكريم إلى أن يحسن المتبع القول فيهم ولا يقدح بهم وذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن طوى السرائرهم على محبتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة وأن السابقين أفضل من غيرهم لأنها لا أصلح قدوة حتى لمن جاء بعدهم رابعا أعلم الله أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان فالخسران لمن سبهم أو تنكب سبيلهم خامسا في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يدخل في هذا الأفضل التابعون وسائر الأمة لكن بشرط ماذا؟ بشرط الإحسان فالإنسان عليه أن يحقق الإحسان في طاعة الله وأن يحقق الإحسان في الإحسان لعبيد الله وربنا مع المحسنين قال وإن الله لمع المحسنين وهذا شرف عظيم أنك حينما تكون محسنا تنال معية الله التي هي أعظم من كل شيء سادسا قد دلت الآية الكريمة على وجوب اتباع الصحابه الكرام فينبغي اتباعهم في هذا الإحسان هذا العمل الصالح سابعا رضوان الله على العبد غاية ما يطلبه المؤمن وربنا لا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات أرضى ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا إذا الإنسان يسعى لحصول على رضى الله ولضى الله يكون بالعمل على ما يحبه الله تعالى ويريده ثامنا كل من أخبر الله أنه رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة تاسعا في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قدم المهاجرين لفضلهم وشرفهم عاشرا في قوله تعالى ذلك الفوز العظيم في التعبير باسم الإشارة يعني فيه معنى البعد بيان لبعد منزلتهم في مراتب الفضل وعظم الدرجة من مؤمني الأعراب حالي عشر لا يعلم ما في قلوب الآخرين إلا الله قال الله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم لذلك لا ينبغي الإقدام على دعوة معرفة الأمور الخفية من اعمال القلوب وإنما يركن الإنسان سرائر الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى أما نحن فقد أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراب ثاني عشر المخلط الذي خلط الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة وتجرأ على بعض المحرمات أو قصر في بعض الواجبات مع شرافه وحزنه نادما راجيا أن يغفر الله له فهو تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب أما المخلط الذي لا يعترف ولا يندم بل هو مصر على الذنوب فهو يخاف عليه أشد الخوف لأن هذا الصنيع هو بداية النهاية نسأل الله عافية والسلام ثالث عشر تكلم العلماء في أرجى آية في القرآن فقال أبو عثمان النهدي ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر شيء عسى الله ان يتوب عليهم رابع عشر هذه الايه الكريمه عامه لكل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين ببعض الذنوب خامس عشر مجرد الاعتراف بالذنب ليس توبه لأنه اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في المستقبل وكان هذا الندم والتوبة إخلاصا لله لأجل كونه منهيا عنه من قبل الله فهذا المجموع توبة إذا الإنسان يتوب ينبغي أن يؤدي شروط التوبة كاملة سادس, سادس عشر كما أن المؤمنين درجات سابقون وتابعون لهم بإحسان فالمنافقون دركات فريق يعني عرفوا بأقوال قالوها وفريق مرضوا على النفاق وحذقوه والإنسان كلما ازداد ذنوبه كلما ازداد عذابه سابع عشر لن يكن من المهاجرين من نافق وهذه فضيلة أخرى مع السبق فليس فيهم من نافق ثامن عشر إثبات عذاب القبر كما في قوله سنعذبهم مرتين تاسع عشر المؤمن إذا عمل عملا صالحا فإن الله لا يظلمه ولا يخضمه وما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من الله التوبة وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله تعالى عشرون إن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاه ماله وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها هذه وعشرون ينبغي إدخال السرور على المؤمنين بالكلام اللين والدعاء لهم ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنين وسكون لقلبه ثاني وعشرون ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل صالحا بالدعاء له والثناء عليه. ثالث وعشرون عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب. رابع وعشرون الصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح. خامس وعشرون في قوله إن صلاتك سكن لهم دليل أن المؤمن ينتفع بدعاء اخوانه سادس وعشرون علامة صدق التوبة الاجتهاد في العمل الصالح فالندم والتوبة ليس نهاية المطلب ولكنه العمل الصالح الذي يدل على صدق التوبة فينبغي على الإنسان أن يجد في العمل الصالح وأن يحذر التفريط في الأعمال الصالحة 27 ترغيب في العمل الصالح وعدم التفريط به فالعمل الصالح مادة الجنة وسبب الرحمة وأن العمل الصالح يراه الله تعالى ويدني صاحبه منه وأنه ينبغي للانسان أن يكون قدوة بحاله ومقاله لأجل أن يقتدي به الآخرون بحاله وفعله وصنيعه 28. ربنا يرى أعمال عباده ويثيب عليها 29. السبق إلى الهجرة طاعة عظيمة من حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس ومخالف للطب فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره في الطاعة فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته